فأهلكنا أشد منهم بطشوا ومضى مثلاً الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقه العزيز العليم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 نا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمُقرِبون وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان كفور أم اتخذ من ما يخلق بناته وأصفاكم بالبنين وإذا بوشرا أحدهم بما ضرب لرحمان مثلا ضل وجهه مسود وهو كريم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 بعض سخية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أيكون الناس أمته واحدة اللَّجَعَلَ لِمَن يَكْفُر بِرَحْمَانِ بُيُوتِهِم سُقْفًا مِّفِّضَة سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وإن كل ذلك لما متان الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين وإن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 فاستمسك بالذي أوحية إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعل من دون الرحمن آله تعي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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم من عذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا نمهتدون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 فلولا أنق عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترهين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 ولو نشاء نجعلنا منكم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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مضلمين ونادوا يا ما نكن يقضي علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق ام ابرم امرا فاننا مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون قل ان كان للرحمن ولد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 وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذين هم ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون